صلوات مشروط والمسألة التي نحن بصددها هي الجمع لغير عذر السفر وإنما الجمع في الحضر أم أنها مسألة الجمع في السفر؟ ها الجمع في السفر طيب وفهم بعض إخواني من نقل لأقوال بعض أهل العلم في الدرس الماضي وبعض أدلة مشروعية في إطلاق الجمع أن يقول به وطرفا منهم أو طرفا منهم أو بعضا منهم نازعني هذه المسألة ولم يتنبه إلى عادتنا في الدرس من نقل الأقوال وبسطها بأدلتها ثم مناقشتها ثم ماذا الترجيح ولذا ظل بعض إخواننا ينازعني في هذه المسألة ظن منه أن هذا هو قولي أن هذا هو قولي وهو القول بمطلق الجمع واضح وليس هذا بقولي وإنما الجمع عندي مشروط بشروط سيأتي ماذا؟ سيأتي بيانها طيب ذكرت في الدرس الماضي عشرة أدلة على مشروعية ماذا الجمع يعني في السفر واضح طيب قلت فرع شروط الجمع في السفر وقد اشترط بعض أهل العلم للجمع في السفر شروطا هذه الشروط الأول منها وهو شرط الجد في السفري شرط الجد في السفر، وهذا الشرط هو شرط الملكية للجمع بين الظهرين والعشاءين، كما قال به. الليس ابن سعد والأوزعي رحم الله الجميع وإن كان قد نقل عن مالك رحمه الله تعالى. في رواية أخرى عنه أنهم أنه لم يرى شرط الجد في السفر قلت وذلك لما جاء في بعض روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصره الصلاة يعني في السفر إذا جد يعني في السفر فذهبوا إلى قيد إلى قيد الجمع بالجد في السفري والجد في السفر هو الذي يخشى الإنسان معه فوات رفقة فإذا طلب رفقة وخاف عطلة ومسيرا جمع الصلاتين يبقى هذا هو الشرط الأول من شروط أهل العلم للجمع بين الصلاتين في السفر وهو شرط المالكية كما أسلفت وقال به الليس والأوزعي واستدل على هذا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا جد في السفر قصر يعني أو جمع ففاهم منه اشتراط الجد في السفر للجمع والقصر واضح والجد في السفر هو <تصفيق> الذي يخشى معه فواته فوات رفقة يعني اضطر ان يصحب هذه الرفقة فلما صحبها لم يجد بدا ماذا من صحبتها الا ان يجمع واضح يعني جد في السفر وما نزل إلى قري إلا قريبا من وقت ماذا العصر عند إذن له حق ماذا حق الجمع لأنه لو نزل عند الظهر ليصلي س سوف تفوته ماذا سوف تفوته رفقة مثال هذه المسألة اليوم من ركب طائرة للسفر أو من ركب حافلة للسفر وهذه الحافلة لم تتوقف إلا عند ماذا إلا عند صلاة العصر عند اذن يحق له ماذا الجمع او ان الراحله انطلقت وقفت عند الظهر ثم انها بعد الظهر ستنطلق ولن تتوقف الا عند ماذا عند المغرب عند اذن يقدم ماذا العصر مع الظهر جمعه يبقى اشترط لذلك خوف فوات ماذا فوات رفقة واضح ما سؤالك لابد فعلا في رواية ثابتة بأنه كان إذا جد في السفر عليه الصلاة والسلام وهذه رواية ذكرناها آلفا ما أظنك كنت معنا طيب أبشر نقول وجوابه الأول ولا يشترط الجد في السفر للرخصة لرخصة الجمع وذلك للأسباب الآتية أولا أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة من غير شرط الجد في السفر كما قصر الصلاة في مكة تسعة عشر يوم ولم يكن هناك من مسير إنما كان هناك ماذا كانت هناك إقامة مسافر بمكة فأين الجد في السفر وثانيا صحان صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة لمجرد السفر كما جاء في قصر الصلاة في ذي الحليفة وزو الحليفة لا تعد مسيرا سالسا ان اشتراط الجد في السفر يذهب بمعنى الرخصة في الرخصي التوسع وعدم التضييق رابعا واشتراط الجد في السفر واشتراط الجد في السفر يذهب برخصة القصر في ذات السفر لأنك جعلت لهذا السفر صفة يبقى صار هنا القصر لأجل ماذا؟ لأجل الجد وليس لأجل ماذا؟ السفر لأجل فوات رفقة ليس لأجل ماذا؟ السفر واضح رابعا والأصل في السفر أنه قطعة من العذاب كله أنه قطعة من العذاب كله لا فرق بين الجد في السفر وعدم الجد فهو مشقة كله فتتعين الرخصة واشتراط الجد فيه قدر قدر زائد خامسا ولا سادسا ما جاء في بعض روايات من اشتراط الجد في السفر إنما هذا كما يقول الأصليون مفهوم مفهوم لقب لا معنى له يعني لا يصلح هذا لتقييد رخصة الجمع واضح كما قال وجعلت لي الأرض مسجدا في بعض رواية وتربتها طهور ففهم منه بعض قال العلم اشتراطي ماذا اشتراطي التراب في التيمم وبعضهم زاد على اشتراطي التراب فجعل الغبار شرطا فين؟ في التراب فعليه لا تصلح التيمم بالأرض الرملية صحيح لأن الأرض الرملية لا غبارة لا غبار لها هذا كله تقييد للرخصة فقالوا قوله وتربته طور هذا مفهوم لقب واضح قلت وإنما هذا من وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم سابعا واشتراط الجد في السفر لا ضابط له يمكن ضبط الرخصة به ولا يصلح هذا قيدا لما تفاوت فيه الناس واضح لا يصلح أن تقيد أمرا بما تفاوت فيه الناس ويختلفون عليه طيب هذا هو الشرط الأول عند المالكية كما قلت وأجبنا عليه من سبعة وجوه ثانيا الشرط الثاني وقد اشترت الشافعية في السفر أن يكون طويلا لقصر الصلاة فيه وهذا مما رجح النووي في شرح على مسلم وقال المنع في الجمع المنع في الجمع يعني في السفر القصير طيب هذا شرط المالكية وهو السفر ماذا؟ الطويل للسفر القصير قلت وجه الشافعية ووجه التفريق عندهم أن السفر الطويل هو الذي هو الذي تكون فيه المشقة التي تجلب التيسير أما السفر القصير فصاحبه أقرب ما يكون إلى الإقامة منه إلى ماذا؟ إلى السفر والترحان أقرب ما يكون إلى الإقامة منه إلى السفر والترحان وعيد عليه طيب قلت واشترط الشافعية في السفر أن يكون طويلا لا قصيرا وقد نص عليه النووي في شرحه لمسلم فقال بالمنع في الجمع بمنع الجمع في السفر القصير ووجه التفريق عندهم أن السفر الطويل هو الذي هو الذي تحدث به المشقة التي تجلب التيسير ويرى أن السفر القصير أقرب إلى معنى ماذا إلى معنى الإقامة منه إلى معنى السفر السفر القصير يعني مدة أو متافة يعني رجل خرج إلى خمسين كيلو هذا عندهم سفر قصير رجل سافر إلى ألف كيلو هذا عندهم سفر طويل يبقى الضابط الأول إن السفر الطويل فيه مشقة السفر القصير ما فيه مشقة والسفر القصير أقرب إلى معنى الإقامة منه إلى معنى السفر قلت وثانيا لأن السفر القصير يدرك به الوقت يدرك به الوقت أما السفر الطويل فهو الذي يفوت معه هو الذي يفوت به إدراك الوقت إزاي يعني واحد سافر بنها الظهر لو عاد هيدرك العصر يعني سافرت لقضاء مصلحة في بنها وهذه المصلحة ستقضى الظهر فغالب الزن أني سأعود إلى بلدي ماذا العصر يبقى ما يحق لي الجمع يغلب على الظن أني سأعود ماذا قبل وقت الأخرى أما السفر الطويل لخمسمائة خيلو فهذا يغلب على الظن لماذا أن إذا عدت بعد الظهر لا أدرك ماذا لا أدرك العصر وهذا وجه آخر أنه في الصفر القصير يمكن أن يدرك الثانية على وقتها أو في وقتها بينما في الصفر الطويل لا يدرك الثاني على وقت هذا مفهوم لديكم طيب يبقى هذان الدليلان لدى من لدى الشافعية في تقييد الرخصة بالسفر الطويل قلت جوابا قلت والله تعالى سما السفر في كتابه وكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يجعل لهذا السفر ماذا حدا لا زمانا ولا مدة بما يدل على مشروعية الصلاة على مشروعية الجمع في مطلق ماذا في مطلق السفر واضح هذا هو الدليل أن ربنا سبحانه وتعالى ثم السفر في كتابه ولم يقيده لا بزمن ولا بمدة. يبقى طالما لم يقيده يبقى إذن هذا يدل على مشروعية ماذا الجمع في مطلق السفر ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه القصر والجمع في السفر القصير كما صح قصر الصلاة وجمعه في ذي الحليفة وذو الحليفة تعد سفرا ماذا سفرا قصيرا هذا الدليل الثاني الدليل الثالث وأنه لا حد وأنه لا حد لا مسافة ولا زمنا بين السفر الطويل والسفر القصير يمكن ضبطه هل يمكن ضبط مثل طول الصفر وقصر الصفر لا يمكن ضبط هذا فإذا لا يمكن أن نجعل من ذلك قيدا لأنه لا يجعل ذلك قيدا لأنه أمر يختلف عليه الناس وتفاوت فيه الناس رابعا والأصل في الصفر أنه قطعة من العذاب لا عبرة بطوله وقصره وإن كان بعضه أشق من بعض ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال قطعة من العذاب ثم بين وجه العذاب فيه يمنع أحدكم ماذا طعامه وماذا وشرابه وحسبك فراقه أهله وولده وسبحان الله سفر سفر يعني أنا سافرت بالطائرة فلم أرى فرقا بين السفر بالطائرة والسفر بماذا؟ بالحافلة. الجميع إيه؟ الجميع مشقة وسفر. قد يقول بعض في الطائرة راحة، لا كفاية مطب هو واحد بس. هذا يخلع القلوب ايه؟ يخلع القلوب خلعة. اش كده؟ يعني ممكن تسير ساعات بالحافلة وقد تدخل في نوم وغطية. لكن الطائرة مجرد تتذكر أنك معلق في الهواء يبقى المسألة مش معتبرة مش معتمدة على وسيلة السفر ونوعها وطوله وقصره إنما السفر قطعة منه من العذاب كله لأنه قال يمنع أحدكم فعلا طعامه وشرابه ونومه وحسبه كفراق الإنسان لأهله وولده فهو كله عذاب لا فرق بين سفر وسفر فإذا التفريق بين الطويل والقصير هذا التفريق لا اعتبار به لأن الأصل في السفر أنه جميعه على ماذا على قاعدة واحدة وقاعدة ماذا المشقة المشقة والتعب وهذا الجواب رقم كم الرابع الجواب الخامس وليست العبرة في السفر وجود المشقة من عدمها هل رب العالمين أباح لنا الجمعة في السفر لعلة المشقة أم لعلة ماذا هنا ضبط المسألة لأن المالكية الشفعية بنوا المسألة على ماذا المشقة فقالوا السفر القصير ما فيه مشقة والسفر الطويل فيه مشقة ففرقوا بين ماذا بين السفر الطويل والسفر الايه قصير بضابط ماذا نحن نقول هل العلة في القصر هي وجود مشقة مع عدم وجود مشقة يعني ممكن واحد يسافر في طائرة ملكية مجاهزة لا يجد ادنى مشقة بل حتى مجرد سعود سلم الطائرة قد لا يكون لان ستصعد به ماذا المصاعد الإلكترونية هذه الهيدرولوكية تصعد به إلى كرسية ويدخل في هذه الطائرة فيجد راحة وسريرا ونومة وكذا إلى آخر هل العبرة بوجود المشقة أم العبرة محمد خالد أخرج لأمك يا محمد هل العبرة هي المشقة أم العبرة ذات السفر هذا, هذا هذه هي أيه هذا هو بيت القصيد او هذا هو مناط الحكم قلت والعلا ذات السفر وليست المشقة طب ما الدليل على ان العلا ذات السفر وليست المشقة بقرينة قصر الصلافزي الحليفة ولم يجد مشقة السفر بعد وعليه فلا فرق بين طويل السفر وقصيره سادسا في قولهم بأن في السفر القصير يدرك الوقت وفي السفر البعيد لا يدرك الوقت فهذا وجه التفريق عندهم نقول جوابا وأما التفريق بينهما بإدراك الوقت أو عدم إدراكه فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع في الحضر من غير عذر مطلقا فأنا لا يجمع في السفر والاصل في الرخصة التوسع وعدم التضييق نأتي الى الشرط الثالث والشرط الثالث وهو اختلاف الائمة في نوع السفر فذاب الحنابلة إلى أن السفر المبيح للجمع هو السفر المباح لا سفر المعصية وقال به الحنابلة قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه نظر أنه لا سفر إلا أنه لا جمع إلا في سفر القربة يعني هذا الشرط الثالث عندهم هو التفريق بين ماذا؟ نوع السفر ونوع السفر القول الاول هو التفريق بين ماذا؟ بين مسافر ومسافر في مسألة ماذا؟ الجد السفر ام عدم الجد في السفر القول الثاني هو التفريق بين من ومن تفريق في مسافة السفر ومدة السفر القول الثالث في التفريق بين نوع السفر ونوع السفر فقال القصر المباح في سفر القربة دون سفر المعصية وهذه مسألة نقاش يا طلبة العلم على سنتنا فمن يرش هذا الشرط يرفع يده وهو قصر الرخصة على سفر القربة دون سفر ماذا؟ المعصية ولاحظ أن سفر القربة في قدر زائد على سفر المباح. يعني سفر القرب يعني سافر للحج للعمرة لكن سفر المباح يعني رجل مسافر ليه للتنزه يشم هوا يعني هذا سفر مباح أما سفر المعصية وهو من طلب بلدا لماذا لسفر معصية كمن يطلب الشواطئ التي فيها ماذا العري وكذا أو الذي يسافر سفر معصية لبعض البلاد طلبا للعربة فيها كما يحدث للأسف من بعضهم فهذا قول الحنابلة تفريق بين سفر وسفر فجعلوا الرخصة قاصرة على سفر القربة والسفر المباح دون سفر المعصي طيب قلت واستدلوا واستدلوا لهذا القول بأن العاصي ليس مستحقا للرخصة، وإنما هو أول به، الأول به ماذا؟ العقوبة، يعني أول أن يعاقب، لا أن تعطيه رخصة، وثانيا لأن في الرخصة من توسعه فيما يطلب. من المعصية لكن لما تعطي له فرصة الجمع والقصر فأنت بهذا تعينه من طرف خفين على ماذا على مذاب إليه من المعاصي لأن في طلب الصلاة على أوقاتها بتمامها نوع من أنواع ماذا تضيق عليه وهذا يضيق عليه المعصية فكان هذا من باب ماذا مصلحته من تضيق المعصية عليه وعدم ماذا التوسع في ذلك واضح وهذا ثانيا وهذا ثانيا نعم طيب سلمت لك لماذا تقطع الخير عن إخواني وأنت ترى نفرا جديدا معنا هذا اليوم وثانيا ما نرى مانعا من الإعادة ففيها إفادة خاصة والمسألة قد حضرت ها هنا معنا إنما سبقت في مسألة القصر فهي تأتي معنا في مسألة الجم طيب هذا الوجه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى طب هات أوراقك ورينها هات أوراقك تعالى قول يا محمود تبدع وليد ادعوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب الاصلي مع العصا ترفق جيد غيره سألك سؤالا الأصل في التعامل مع العصار رحمة والشفقة بهم ولا الشدة والذكر الأصل أنا لا أنكر مشروعية الشدة عليه حينا خلاص إبا أنت أجبت الآن على نفسك <تصفيق> إخواني أعزي أقول شيئا ما كان رفقه في شيء إلا زانا صحيح والأصل الشرعي هو أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه وعذابه سبحانه وتعالى وإن الإنسان لا يجد بالرفق ما لا يجد بالشدة نعم فهذا أصل وما ينبغي الإنسان أن يشتد في باب جعل الله فيه بابه باب رحمة ورفق طيب تطر عليه المعصية وبعدين من يسلم أصلا من المعصية في حاله عموما ذكرتني بالشيخ ابن عسيمين لما سئل عن الصلاة خلف المدخن يعني أو خلفه فقال ما تقولون فيه قالوا صاحب معصية قال ما هو بكافر قالوا نعم هو صاحب معصية قال لو منعنا الصلاة خلف صاحب معصية فلن نجد إماما نصلي خلف فقد ترى رجلا مستقيما في ظاهره على طاعة الله قد يكون في خلبي من معصية الكبر ما هو عند الله أعظم من معصية الزنا ما هو أعظم عند الله من معصية ماذا الربة لأن هذه المعاصي التي هي الكبر والعجب وكذا هذه المعاصي منازعة لمن منازعة لله صحيح لكن الزاني غلبته شهوة وذلك يقولون عن هذه المعاصي معاصي الشهوات معاصي بهيمية حيوانية لكن معاصي الكبر وكذا يقولون معاصي ايه اه. اشتد حتى تجد هذا في الداو الدواء لابن القيم انه اشتد جدا في هذا الباب وزي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال زرة منه بينما في السارق والزاني ماذا قال وان سرق وان الرغم ما أنفئ بزر وهذا من ضبط بعض المسائل ما لا تنبه إليه الأقوام زلك الإمام ابن القيم يقول رب معصية أو رصد صاحبها زلا وانكسارا ورب طاعة أو رصد صاحبها كبرا واتكبارا هل من أرجع عند الله الأول أم الثاني الأول الأول ولذا أنا تنبه لأن بعض طلبة العلم يؤتى من هذا الباب يرى نفسه في سلام من المعصية، من معصية الزنا، من معصية الربا، من معصية السرقة، من معصية كذا وكذا. لكن الأسف قد يجر الشيطان إلى معصية أخطر ومعصية من الكبر العجب. فيكون قد إيه يعني كما يقولون نجا من حفرة فوقع في بير، كمن نجا من حفرة فوقع فين في بير. ولذا قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقى زرة من كبر نسأل الله السلام والعفو والعافية فضل هل يعني واضح لأننا الآن بنتكلم عن الشروط التي وضع بعض أهل العلم يا أحمد وعليكم السلام كيف حالكم طيب بخير التغيب ليه عن الدروس الله أكبر. هذه رؤيه بتاعته <تصفيق> اول سؤال ان شاء الله طيب يا طلبه العلم الان ان شاء الله تعالى سننتقل الى المذهب الثاني وهو مذهب من عدم اشتراط ماذا من عدم اشتراط كون السفر مباحا او سفر قرب انت تريد ان تكتب طيب فالجواب عن هذا طلبة العلم بأن الله تعالى سما مطلق السفر ولم يفرق بين سفر وسفر ولو شاء الله تعالى أن يسميه لسماه ثانيا القاعدة الشرعية لا تزر وزرة وزر ماذا وزر أخرى فالجناية لا تتعدى وكذلك الزم والله تعالى يعامل الناس بإجسانه وفضله لا بعدله ثالثا الأصل في الدنيا أنها ليس دار جزاء ولا حساب إنما هي دار ماذا؟ دار عمل رابعا أن صاحب السفر مطلقا لا ينفك أمره عن المعصية فلو قيد السفر بالمباح دون المعصية لضاعة الرخصة على كثيرين خامسا أن ضابط المعصية فيه تفاوت فمثلا يرى بعض الناس أن الذهاب إلى الشطآن وإلى البحار ليس معصية وقد يرى آخرون أنها ماذا أنها معصية فالأمر إذا في نوع من التفاوت الذي يختلف الناس عليه واضح خامسا ولا سادسا انه لا ترد دلالات النصوص ولا تقيد ولا تخصص بمثل هذه المخصصات لابد للمخصص ان يكون قويا في قوة العام سابعا أن الأصل في التعامل مع العصاة والمزنبين الرفق والترفق ورحمة الله تعالى قد غضبه. شوف أنت ترى ما زال العبد يزنب والله تعالى يتوب عليه والله تعالى إيه؟ يتوب عليه سامنا ولم يثبت الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذلك تاسعا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر معه من المنافقون والمنافقون أهله، ها، مش معصية ده أهل كفر. والمنافقون أهل معصية وذم. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمنعهم الجمعة أو القصر. قلت وعليه ترجح الثاني على الأول من عدم اشتراطي أن يكون السفر سفر طاعة. إباحة للرخصة كما هو ظاهر من بصد الأدلة رابعا واشترت المالكية في السفر المبيح للجمع هو أن السفر المبيح للجمع، المطر والثلج والبرد والبرد والوحل والطين والظلمة. واختلف اختلافا يسير في حد المطر المبيح فمنهم من خصه بالمطر الذي يبل السياب او المطر الذي يكون به الوحل وهو الطين بالمطر الذي يكون به الوحل وهو الطين قلت والجواب عنه كالجواب عن سابقه من عدم اشتراط المطر ولا الشراط الوحل أو الطين وهذا قال به المحققون من أهل العلم أشهرهم ابن تيمية والشوكان رحمه الله تعالى وهو مذهب أهل الحديث قلت وهو الراجح لأن هذا هو الأقرب إلى الرخصة وإلى التخفيف طيب تهينا الآن من ذكر هذه الشروط عند أهل العلم فنصلي العشاء إن شاء الله تعالى حتى لا نؤخر معنا من يريد انصرافا إن شاء الله تعالى لنستكمل درسنا وذلك عقيبة صلاة العشاء بإذن الله تعالى ووفق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على بعض